بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين فقد تكلمنا في الدرسين في في ا إذا كان ا ل د و ف دياره ولم يتعدى د ي ا ر ولم على ا والحالة الثانية حينما يعتدى على ديار المسلمين على وقلنا إ ن الجهاد ح الحالة ك م في الأولى ا ل يكون فرض ي يكون الحالة الأولى ف ك ف ا ي ة و م ا في ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة فيكون فرض عين بالنسبه ة ل أ لاهل ل ل الذين تدي على ب د تدي د د ة ح و م و م يديهم ن إ ذ البلده م يكفي أهل ل ا ة وما يزال ا يتسع ال ف ر ض الواجب العيني إ ل ى أ ن يشمل جميع المسلمين إ ذ ا لم يدرا خطر العدو إ ل ا بقتال جميع المسلمين ممن يستطيع أ ن يقاتلهم ن من ذلك لديار العدو ما يقع غزو نحن في السابق تكلمنا على الجهاد من حيث هو فيما إ ذ ا كان العدو في داره أ و اعتدى على دارنا ولكن ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة ليست د ف ا ع ي ة فقط و إ ن م ا هي د ف ا ع ي ة و ه ج و م ي ة فالنبي عليه الصلاه والسلام دافع وهاجم ندافع حينما يعتدى علينا ونهاجم حينما يحول الناس بيننا وبين ا ل د ع و ة ل أ ن ا ل أ ر ض لله و ل أ ن العباد عباد الله ويجب علينا أ ن نبلغهم ا ل د ع و ة فكل من يقف في طريقنا من أ ج ل تبليغ ا ل د ع و ة إ ل ى الناس يعتبر معتديا وبناء على هذا ف إ ن ن ا حينما نشرع في القتال لا نقاتل عدوانا نحن المسلمين اعتدينا أكرهنا أحد أحدا ما ولا على على الدخول في الإسلام في ل ا إ ك ر ا ه في الدين قد تبين الرشد من ا ل غ ي ولم يعرف التاريخ ا ل إ س ل ا م ي على م د ا ه الطويل أ ن أ ك ر ه رجل واحد على الدخول في ا ل إ س ل ا م بدون استثناء ما يعرف المسلمون هذا أ م ا الذين يدعون ا ل ح ر ي ة ويدعون ح ف ا ظ على ك ر ا م ة ا ل إ ن س ا ن و أ ن ه حر في معتقده فهم الذين يكرهون الناس على اعتناق مبادئهم كما فعلت ا ل ش ي و ع ي ة وكما فعلت ا ل ن ص ر ا ن ي ة في بلاد ا ل إ س ل ا م حينما دخلتها ا ل ن ص ر ا ن ي ة فعلت ما لا يخفى على أ ح د في ا ل أ ن د ل س وفي القدس إ ب ا ن الحروب ا ل ص ل ي ب ي ة وفي سوى هاتين المنطقتين من المناطق ا ل إ س ل ا م ي ة التي دخلها النصارى فالتاريخ يشهد على أ ح ق ا د ه م وعلى ضغائنهم وعلى كذبهم في دعواهم والتاريخ يشهد أ ي ض ا على ما نقول فما حدث في تاريخنا الطويل أ ن أ ك ر ه ن ا أ ح د ا على الدخول في ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ا نحن حينما يعتدى على حدودنا ندافع هذا دفاع لا يحتاج إ ل ى تعليل و إ ل ى تبرير وحينما نقاتل غيرنا ما نقاتله ل أ ن ن ا نريد الاعتداء عليه و إ ن م ا نريد أ ن نقاتله لنزيل ض غ ي ا ن ا لأنه ح ا ل ب ي ن ن ا و ب ي ن أن ن ب ل غ ا ل ن ا س ا ل د ع و ة ف ن ح ن ن ق ا ت ل ه حتى يترك لنا ل ا م ج ا ل ل ل د ع و ة إلى الله تعالى ع ن د ذلك ننتبه عن قتاله والمسلمون ل ل ذ ك م يبدأ ا معركة من والمسلمون أ والمسلمون ا ل و ا ل م س ل م و ا أ ن يدفعوا ا ل ج ز ي ة مقابل أ ن ندافع عن أ م و ا ل ه م ونحقن دماءهم ونصونها و إ ل ا فالقتال ولا ن ب د أ ه م حتى ي ب د أ و ن فإذن ا يكون ليس تبليغ التي بتبليغها هجوم وإنما منا من هجوم ليس من أجل وإنما من أمرنا الاتداء الرسالة التي أمر الله بتبليغها لعباده أجل أجل وموضوع الجهاد الذي س ن ق ر أ ه في الكتاب اليوم هو ما كانت عليه أ م ت ن ا ا ل إ س ل ا م ي ة حينما كانت ا ل خ ل ا ف ة ق ا ئ م ة وحينما كانت د و ل ة ا ل إ س ل ا م ق ا ئ م ة فالاحكام التي تذكر هنا ليست يعني ما يمكن أن ن ط ب ق ه ان على ع و ا ق ا الحالي المعاصر لا ي م ك نطبقها أن ن على واقعنا ا ل ح ا ل ي المعاصر فكثير من ديار المسلمين اليوم يسام المسلمون فيها من الهوان والعذاب والاضطهاد والتشريد ما لا يسامونه في ديار أ ع د ا ئ ن ا يعني أن الإنسان المسلم يجد من الحرية في البلاد الأوروبية أو الأمريكية ما لا يجد في كثيرين ديار الإسلام واليوم الخلافة ليست أن الإنسان من أو المسلم البلاد ما لا الإسلام الخلافة والدولة التي من موجودة تقومه باسم الإسلام وتريد أ ن تعلي ك ل م ة الله في كل ب ق ع ة من بقاع أ ر ض ي هذه ليست م و ج و د ة إ م ا لضعفها عن إ م ك ا ن ي ة القيام بمثل هذا و إ م ا لعدم وجودها نهائيا المهم هذه الأحكام التي سنقرأها إنما هي الأحكام التي تكون حينما تكون دولة الإسلام قائمة دولة أمن هذه هي تكون تكون نعم فيقول ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى يكره غزو بغير إ ذ ن ا ل إ م ا م أ و نائبه يعني حينما كانت ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة ق ا ئ م ة الغزو كان مشروعا لما ذكرنا من المعنى ليس لمجرد الاعتداء و إ ن م ا بالمبررات ا ل ش ر ع ي ة التي تبرره فهل يشكل الناس ل أ ن ف س ه م ق و ة ويذهبون للغزو هكذا ويوقعون الدول بعضها ببعض لا هذا ما يصح أ ن يعمل لا بد أن تكون ن ه ان ك ضوابط لابد أ تكون هناك ضوابط ولا شك أ ن أ م ر القتال يعني يختلف من زمان إ ل ى زمان ومن مكان إ ل ى مكان فما كان في الماضي مما يمكن أ ن يقوم بين القبائل لا يمكن أن يقوم اليوم بين الدول يمكن يقوم بين يعني أن في بعض الحالات تقوم حروب قد تجر العالم كله إ ل ى حرب ع ا ل م ي ة من أ ج ل مقتل إ ن س ا ن واحد قد يقع وقعت بداية فردية فردية يعلم العالمية التي وقعت كانت باغتيارات شخصية سواء كانت هذه الاغتيارات الشخصية منظمة ام كانت هذه الاغتيارات الشخصية غير منظمة يعني عليها أعمالا أعمالا مثل وكلكم منظمة أم منظمة من المحتمل الحروب لكن هذا هذه هذه كانت سواء كانت كانت كانت تكون أن أن ترتبت عليها ليس عليها ب خ ص ولكن ص ه ا و كانت كالفتيل الذي أ و ق د الحرب وسعرها نعم ف إ ذ ا ما ن ق ر أ ه ا ل آ ن ما يجوز لنا أ ن نفهمه على ظاهره كما هو هنا الان آ ن يعني و ح د يقول والله يجوز والله ل ل إ س نفسه الإسلامية ا بيننا وبينها معاهدات بيننا هذا كانت الدولة قائمة أنا أقول الآن باب ن أن وبين من أقول أولى يغزو يحمل يروح دول لو إلى أن أ ق و لو ل كانت ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة ق ا ئ م ة وبيننا وبين الدول معاهدات بين الدول اتفاقيات اتفاقيات د و ل ي ة سواء كانت ه د ن ة أ م كانت صلح أ م كانت معاهدات ع ا م ة ما يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يتحرك إ ل ا ضمن النظام ا ل إ س ل ا م ي الموضوع في هذا نعم فيكره غزو بغير إذن أو نائبه ما يصح للإنسان إمامي ما فيكره بغير غزو أو يصح أن ن يذهب م ف ر د الحكم هكذا من أ ج أن يقاتل الناس يقاتل ويوقع الدول بعضها ا لبعض ل ف هنا الكراهه ما قال الامام ا ل ن و تعالى يحرم ل م يحرم قال لم يحرم ل أ ن ه ليس فيه أ ك ث ر من التغرير بالنفوس س تعالي التغرير الذي ذكره الفقهاء ما قال إنه حرام لماذا قال أنه لا ل يوجد فيه ذكره أكثر إنه أنه ف من ن ب أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ذهب ليقاتل سيقتل هو إ ذ ا كان قد ذهب منفردا أ و سيقتل مع ا ل م ج م و ع ة التي خرجت معه إ ذ ا كان قد خرج في مجموعه ة الدولة هذا بخروجه دولته كلها مفروها هذا يكون حراماً. هذا كذلك الكلام فيما كان الأمر كان الإنسان الأخرى لا حراما ما لو لكن لو إلى ل يكون شك يكون نعم مع أن سيوطع في يودي حرب ت ق هذا سيؤدي إ ل ى قتل عدد كبير من المسلمين بل ربما ادى الى محق الامه ة فإذن ما نقرأ باسرها مشكلة اليوم لا. يؤدي إلى أمور كثيرة. فإذن هذه التي تشبه الظروف التي قيل فيها هذا الكلام وقد ذكرنا نظائر لهذا في الدروس ا ل م ا ض ي ة فيجب الانتباه لهذا ما يجوز للإنسان أن يأخذ العبارة من فيهمها فهما خاطئا يطبق احتلوا الحرام يريد أن العالم الإسلامي قرأ عبارة في الكتاب وفهمها على مزاجه للإنسان العبارة الكتاب العبارة بالكتاب خاطئا كالذين احتلوا يريدوا يحرروا عبارة الكتاب يجوز يأخذ يقرأ ويوفي يطبق على وعلى أن أن قرأ في هواه ويخسف ج ش سيأتي لمساندتي الله تعالى به أ ر ا ق دماء المسلمين وخوفوهم في الحرم ونشروا الفساد في ا ل أ ر ض أ ن ا م ا أ د ا ف ع عن نظام معين ما、تعرفونني. ما أتكلم عن نظام ما الكلام ونفهمه يفهمه الكلام الكلام الباطل باطل والحق حق. ما لنا أن نقرأ هكذا على ظاهره يجب أن يفهمه بضوابطه الشرعية يعني هذا الكلام الذي هنا هذا الكلام له ضوابط أيضا بها تعرفونني عن على يعني نقرأ يفهمه لكن أن أن يجد يجب حق له يعني ما ن ق ر أ الكتاب الفقه على ظاهره ونغتب ونطبقه هكذا أ ي ض ا له ضوابط يفهم ضمن هذه الضوابط في عندنا مصالح في عندنا مفاسد إ ذ ا اجتمعت مصلحه و م ف س د ة درء المفاسد مقدم على جلبه المصالح نعم فيكره غزو بغير إ ذ ن إ م ا م ي او نائبه نعم على التفصيل الذي ذكرنا و إ ذ ا كانت ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة م و ج و د ة و أ ر ا د أ م ي ر المؤمنين أ ن يبعث جيشا ماذا يعمل قال يسن إ ذ ا بعث ثريه ة أن يؤمر ي ع ل م يسن إ ذ ان بعث سرية أ يؤمر عليهم حتى لا يكون أ م ر الجيش فوضى و ا ل إ م ا ر ة ه ي جزء من معتقدنا ا ليس إ م من معتقدنا ا ر ة جزء ل فقط في الجيش بل في كل أ م ر من أ م و ر ن ا حتى قال الفقهاء لو أ ن رجلين خرجا ليمشيا في الشارع فيجب على أ ح د ه م ا أ ن ي ؤ م ر صاحبه حتى لا يكون ا ل أ م ر فوضى ل أ ن ه لو كان ك امير ه ذ الى الشرق ه و الى الغرب ولا داعي للنزاع ا ل إ س ل ا م جاء لقطع وبتر وحسم م ا د ة النزاع من أ ص ل ه ا ا ل آ خ ر من أ ج ل أ ن ينتظم أ م ر ن ا ويكون أ م ر ن ا إ ل ى النظام والانضباط لا إ ل ى الفوضى التي ن ع يعيش ش بها اليوم التي ي بها العالم الاسلامي إ س ل م اليوم يعني ربما من العالم العالم العالم ي يعني يكون هي فئات بلاد البلاد ا ل فوضى أكثر أكثر فئة إ ا ل ت ي نسيت هذه المعاني نسيانا كاملا فيسن إذا بعث سرية أن سرية يؤمر ي هذه إذا كاملا بعث ع ه م إيش هي الصفات هذا ا ل أ ما ي ر أو أ و ل ما هي ا ل س ر ي ة قال السرية ط ا ئ ف ة من الجيش يبلغ أ ق ص ا ه ا أ ر ب ع م ئ ة نفر ه ذ ا السرية التي ا ك نفر ت ي الماضي التسميات اليوم الجيو اجتها تختلف نظم قد خ أ ى غير النظم التي كانت في الزمن الماضي نحن الآن نقرأ شيئا نقرأ النظم كانت الزمن الآن نحن تاريخيا يعني ما يجوز لواحد أ ن يقول أ خ ي ما يصير نسميها س ر ي ة إ ل ا اذا كان عددها أ ر ب ع م ا ئ ة فما دوننا ما ي ط ل ح هذا ما هكذا كان اسمها في الماضي سمي الجيش إ ذ ا تكون من أ ر ب ع م ا ئ ة عنصر سميت ا ث ر ي ة لكن قد نرى أ ن ن س م ي ا ل ع ش ر ة س ر ي ة كما هو الع... عليه العمل في كثير من الجيوش في العالم يمكن ا ل م ا ئ ة يمكن الالف هذه مسائل ع ر ف ي ة هذه مسائل ا ص ط ل ا ح ي ة تختلف من نظامين إ ل ى نظام يعني ما عندنا ق ا نص و ن ن شرعي نصر شرعي يقول لنا يجب عليكم أ ل ا تسموا ا ل س ر ي ة إ ذ ا كان عدد أ ف ر ا د ه ا أ ق ل من أ ر ب ع م ا ئ ة و إ ذ ا زاد عن أ ر ب ع م ا ئ ة ما تسمى س ر ي ة لا هذه م س أ ل ة ن ظ ا م ي ة إ ذ ن هذا أ م ر تاريخي ا ل س ر ي ة التي كانت في الماضي هي التي كان عدد أ ف ر ا د ه ا أ ق ص ى عدد أ ف ر ا د ه ا أ ر ب ع م ا ئ ة رجل فما فوق ا ل أ ر ب ع م ي ة ي أ خ ذ اثمان آ خ ر سمي السريه لانها تسري في الليل وصدقوا وهذا شرط لو لم يذكر في ز ي ا د ة أ ب ي ي ع ل ى لكان معروفا من قوانين الله تعالى ا ل ع ا م ة إ ذ ا صدقوا وصبروا و إ م ا اذا لم يصدقوا ولم يصبروا ولو كان عددهم بمئات ا ل آ ل ا ف فسوف يغلبون, سوف يغلبون ويوم حنين إ ذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم ا ل أ ر ض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ف إ ذ ا ا ل أ م ر ليس أ م ر عدد مجرد و إ ن م ا عدد مع الصدق ومع الصبر ي اصبروا أيها الذين أمنوا صبروا إذا صبر... أعدان أيضا ي ص ب ر ورابطوا ا قال و ص ب و و ر ا واتقوا الله فيؤمر ا ل أ م ي ر إ ذ ا بعث السريه يؤمر عليهم واحدا منهم و ي أ خ ذ عليهم البيع ب ا ل س ب ا ك على الجهاد وعدم الفراغ اقتداء ا للنبي صلى الله عليه وسلم ما هي الأمير إمام الأم صفات الشافع الله تعالى عنه ذكر في الأم بعض الصفات ليس كل الصفات ذكر بعض الصفات التي هي عنه رضي في كيف يجب أن تتوفر كل أن ذكر ذكر بعض بعض في ا ل أ م ي ر الذي ولى ق ي ا د ة الجيش س ر ي قيادة ة أو ا ل قال ولا ينبغي أ ن يولي ا ل إ م ا م الغزو ة إ ل ا ث ق ة في دينه شجاعا في بدنه حسن ا ل إ ن ا ب ة عارفا بالحرب يثبت عند الهرب ويتقدم عند الطلب و أ ن يكون ذا ر أ ي في ا ل س ي ا س ة والتدبير ليسوس الجيش على اتفاق ا ل ك ل م ة في الطاعه ة لتدبير حرب ف انتهاز ا ل ف ر ص ة و أ ن يكون من أ ه ل الاجتهاد في أ ح ك ا م الجهاد لأن ش ر ط ان م شروط بشكل الإمارة عندنا بشكل عام أن يكون ا ل إ ن س ا ن عارفا بمضمونها يعني في البيع يكون فقيا في البيع في يعني يكون بقوانين عن عارفا إن كان أن إن كان أن إن كان مسؤولا عن أمور في البيع والشراء لا والشراء إن كان مسؤولا في السوق لا السوق أمور بد بد إماما المسجد أما لا في ي بد أن ك واذا ن ع ل كان اماما كان عاما للمسلمين فلابد أ ن يكون مجتهدا م ط ل ق ة و إ ذ ا كان قائد جيش في أ ق ل أ ن و ا ع ا ل م ع ر ف ة التي يجب أ ن تتوفر عنده أ ن يكون ع ا ل ف ا ب أ ح ك ا م الجيش إ ذ ا دخلوا بلاد العدو كيف يعاملوا النساء كيف يعامل ا ل أ ط ف ا ل كيف يعامل الشيوخ هل يقتلوهم أ م لا يقتلوهم هل يحرقوا ا ج ا ر ه م أ م لا يحرقوا ا ج ا ر ه م هل ي ه د م منازلهم أ م لا ي ه د م منازلهم و إ ذ ا أ ث ر نساءهم واذا أ ث ر صبيانهم إذ أ ح ك ا م ا إ ذ ا أ ث ر رجالهم إ ا ذ ا احكاما لو أ ن رجلا نصرانيا بعد أ ن دخلنا دياره و أ ث ر ن ا ه أ س ل م قبل أ ن نتمكن منه أ س ل م هل يستوي الحالان ما يستوي الحالان اذا أ س ل م بعد التمكن منه بعد أ س ر ه له وضع ولزوجته وضع و إ ذ ا أ س ل م قبل أ ن نتمكن منه أ ع ل ن إ س ل ا م ه ولكن زوجته بقيت على ا ل ن ص ر ا ن ي ة له وضع إ ذ ا أ ع ل ن إ س ل ا م ه وتبعته زوجته في ا ل إ س ل ا م له وضع إ ذ ن هناك أ ح ك ا م ك ث ي ر ة نحن قد نتصور أ ن م ه م ة القائد في الجيش أ ن ه ي ن ظ ف هذا التنظيم ا ل واحد يستطيع ان يعمله ولكن هناك أ ح ك ا م سوف تترتب على هذا القتال سواء كنا قد هزمنا أ م أ ن ن ا قد انتصرنا كلا ا ل أ م ر ي ن محتمل ولا يوجد عندنا يعني قبل ا ل م ع ر ك ة شيء نستطيع أ ن نقطع به هذا محتمل وهذا محتمل محتمل ونثق بنصر الله تعالى إ ن صدقنا الله تعالى في أ ع م ا ل ن ا إ ذ ا لابد أ ن يكون القائد من أ ه ل الاجتهاد في أ س و أ الاحتمالات في أ م و ر ا ل م ع ر ك ة وما سيترتب عليها من أ ش ي ا ء سنقرأ سنقرأ بالسطور يسيرة نستطيع الآن ولكن أننا أن نوجد المتعلقة تتوقع الأحكام أبدا أحكام بعضها بالجهاد لا الجهاد كل بعض الفقهاء ا ل في م ولكن ن و ا ش ر و ح ي ذ ر و يعني ن ه الائمه زكوا كتاب ا س ي وضعوه تصنفوا كتبا م س ت ق ل ة ربما تبلغ ع ش ر ة مجلدات وما زاد عن هذا في احكام الجهاد والسير كتاب السير الكبير وكتاب السير الصغير وكتب ك ث ي ر ة في هذا الموضوع ف إ ذ ا نحن س ن ق ر أ بعض أ ح ك ا م الجهاد وهناك أ ح ك ا م ك ث ي ر ة جدا ربما ما تخطئ ببال ل و ا ح د منا جيش سيدخل س ي د خ ل إ ل ى ب ل د ة إلى بلدة أ خ ر ى ربما يشتاح أ م ة ك ا م ل ة سوف ي ن ش أ عنده من ا ل أ ح ك ا م بالمئات بل ب ا ل آ ل ا ف بعشرات ا ل آ ل ا ف ك ل ه ا تحتاج إلى فلا ت تحتاج و ى إ ى فتوى ف ل بد في القائد الذي يتولى لك أ ق ل ما يكون يكون عنده يعني إ ل م ا م في ما يترتب على ا ل م ع ر ك ة من ا ل أ ح ك ا م نعم وعلى افتراض أ ن ه ما وجد ع لان ى ف ت ر ا ض أ ه م ا وجد لأن م س أ ل ة الاجتهاد و م س أ ل ة ا ل م ع ر ف ة ا ل ف ق ه ي ة في القيادات ا ل ع س ك ر ي ة ربما يعني ما تكون, موجودة. ربما تكون مفقوده ة ماذا نعمل في ذ ه الحالة لابد أ ن يكون في الجيش من أ ه ل العلم بهذه الاحكام حتى يستطيعوا أ ن يسووا ا ل أ م و ر و إ ل ا ف ي ن ق ل ب ا ل أ م ر إ ل ى فوضى وتكون ا ل ن ت ي ج ة ع ك س ي ة و س ل ب ي ة بدلا من أ ن تكون إ ي ج ا ب ي ة يعني الذي ي إن وجدناه ن د فهذا ر ه إ ن وجدناه وجدنا في هذه المواصفات لا بد أ ن يكون في الجيش من يستطيع أ ن يطبق أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة في مواطن الجهاد نعم وأن يكون من أهل الاجتهاد في أحكام الجهاد. وأما في الأحكام الدينية يعني هل يجب أن يكون المنطقة؟ من والآن يعني العسكر علاقة البيوع علاقة أحكام وأما الأحكام مشتهد الأمور الضروري إشدوا أهل في في يجب ليس في في البيعية الاجتهاد الجهاد هل هذا قال لا هذا ليس من والآن قال إشدوا ا ل ث ا ن ي مو ضروري ان يكون م ش ت ه د مطلق ي ك ف ي أ ن يكون م ش ت ه د ا في أ ح ك ا م ا ل ج ه ا د في ا ل أ م و ر ا ل أ خ ر ى سواء كانت د ي ن ي ة أ م كانت د ن ي و ي ة ليس من الضروري أ ن يكون م ش ت ه د ا فيها وهذا ايضا نقول نوجد يكون في الجيش من ان يشرع ويفتي حوادث ويقول هذا لهم إذا فإذا أيضا استطعنا الإنسان عجزنا فلابد الجيش للناس فيما أن أن أن في يستطيع يشرع يستجد من من مثل يندب أ ن يجعل لكل فريق ر ا ي ة وشعارا الرايه او العلم هذا ليس شيئا جديدا في أ م ت ن ا ولا في ا ل أ م م ا ل أ خ ر ى ا ل أ م م كلها لها رايه كان هذا قديما وما زال موجودا ف إ ذ ا بعثت ث ر ي ة لابد أ ن تكون لها رايه وكلكم تعرفون أن جعفر أن ابن أبي الطالب رضي الله أبي عنهما رضي تعالى مؤتة إلى غزوة مؤتة كان يرفع ا ل ر ا ي ة بيده اليمنى ف ق ط ع ت ر ف ع ه بيده اليسرى ف أ م س ك ه ا بذراعيه ل أ ن ا ل ر ا ي ة صارت كالشعار الذي يلتف و الناس حوله بسقوط الرايه, سقوط الراية يؤذن أ و يعلن عن سقوط الجيش أو أجل ولذلك كانوا يحلصون الهزام الجيش الراية التعظيم ليس ليس لهذه من الراية القتال من أ ج ل الله سبحانه وتعالى ولكن كما ي ح م ل ا ل إ ن س ا ن سيفا ليقتل به عدوا كذلك يرفع ر ا ي ة ليجمع حوله المسلمين ولتكون شعارا لهم م لهم راية ولابد أن يكون لهم شعار يعني يرددونه أثناء سيرهم روى الحاكم وسلم إنكم فلابد ولابد الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستلقون راية شعار أثناء براء عازب بن يرددونه د أن أن أن يكون يكون يعني عن عنه رضي ك روى و ع فليكن شعاركم حاميم لا حاميم ي شعاركم ن ر ص و ن و ي ن د ب ل ل إ ن س ا ن أ ن يدعو عند التقاء الصفين ل أ ن من ا ل أ و ق ا ت التي يستجاب فيها الدعاء هناك أ و ق ا ت يستجاب الدعاء فيها مثل الدعاء عند إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة مثل الدعاء عند نزول المطر من جملة عند الصفين ذلك الدعاء عند التقاء الصفين فيندب للانسان في مثل هذه الحاله ان يدعو الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما ابواب السماء عند حضور الصلاه وعند التقاء الصف في سبيل الله تعالى فيندب يدعو الإنسان أن يدعو والدعاء كما نعلم ليس هو الذي إ ن الله اشترى من المؤمنين أ ن ف س ه م و أ م و ا ل ه م ب أ ن لهم ا ل ج ن ة يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون يا أيها النبي حرّض المؤمنين عن القتال حرض عن لابد لابد لكن بنفس الوقت لابد من الدعاء وبقدر الدعاء الإنسان متذللاً متواضعا خاضعا خاشعا لان ل ه ت ع ل ل ى بقدر ما ا يأتيه ص ر من لأن الله تعالى ك ث ر ة التذلل والخشوع والتضرع إ ل ى الله تعالى تشعر ع ا ل ى ت بقرب ا ل إ ن س ا ن من ربه كما فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غ ز و ة بدر لما كان يدعو ما زايد حتى سقط الرداء عن عاتقه فجاء بكر ويقول له إ ن الله ب ن ج ز لك ما وعد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعرف هذا, هذا وأو والسلام والسلام ولكن أن أبا أراد أن بكر للنبي النبي بكر النبي رضي يريد يسدر عليه يعلمه نهائيا عليه عليه الله قال الصلاة ما الصلاة هذا الصلاة والسلام الذل الذل علم عنه و اما ل ل ت و ا ا ض ع ع ظ ي ل ك ب يحتاج ر مع أما وعده أن الله وعده. طيب ي هذا من أ ن يتذلل ا ل إ ن س ا ن لله بقدر ما ترتفع ت ذ ل ل لله ب ق د ما ر ت عند الله سبحانه وتعالى فالانسان إ ذ ا أ خ د م الى ا ل م ع ر ك ة يجب أ ن يكون قلبه مرتبطا بالله كيف بالذكر يرتبط يرتبط قلبه بالله ما يرتبط قلبه بالله إلا ما ودعا ا ل ء و ا ل ت ه ل ي ل واتكبير ل هذا هو شعر ا المسلمين الذي يرفعوا في كل م ع ر ك ة من المعرك ا هذا هو ا ل شعر ا ا ل ذ ي ك كان ا كانوا يرفعونه في كل وقت من ا ل أ و ق ا ت و ل ذ ل ك كانوا ي ن ت ص ر و ن ب ا ل ق و ة ا ل م ا د ي ة التي ي ع د و ن ه ا إ ل ى جانب هذا الاسلام ت س الكامل لله سبحانه وتعالى و ط ل ب ا ل ن ص ر من الله وقد أ ن ج ز الله تعالى لهم م ا و ع د أ ن ج ز ه م م ا و ع د باستعدادهم وفي نفس الوقت بقربهم وخضوعهم وذلهم لله سبحانه وتعالى إذن الآن بالنسبة للغزو ما نغزو بغير إذن طيب إذا بعث الإمام إذا الإمام إذا ذكرناها ويأخذ يأخذ الآن بالنسبة نغزو أن ويكون من الجند أن الآن نريد ما يؤمروا عليها الأمير بالمواصفات التي البيعة الثباب الأمير البيعة يثبتوا لقوا العدو للغزو لهم على على بغير بعث نحاربه سرية أن نحارب. هل يجوز لنا أن نفتعين ب ان ل لا ل ك ف ا ر أم يجوز ا أ نستعين ن بالكفار هل تجوز الاتعانة بالكفار ام ل بالكفار ا ا ت ع ن ة أ لا قال الكفار يعني نحن لنا أ ح و ا ل والكفار لهم أ ح و ا ل الكافر أ ن و ا ع بعض الكفره لا تؤمن خيانتهم كاليهود لعنهم الله تعالى لا اليهود أحقروا وأخسوا أمة خلقها أولئك على يستأمنون شيء أمة الله تعالى ولما وبعض وبعض جللنا صار اليهود ساده في ساحتنا صار يستاسد في أ ر ض ن ا البغاث نعم لكن ليس معنى هذا أ ن البغاث يصير أ س د لكن لما, لما يصير الناس عصفور يصير البعاه س ق ر فنحن لما ننصر اذله يصير اليهود أ ق و ي ا ء أ م ا اليهود مازالوا م ض ر و ب ة عليهم ا ل ز ل ة و ا ل م س ك ن ة ومازالوا يعني بغضب الله سبحانه وتعالى الذين باءوا به حينما مسخ ابائهم و إ ج ا د ه م قرده وخنازير هذا الكلام يا ج م ا ع ة ما ينصرون على اليهود هذا كلام العجز الذي نقوله هذا كلام ت ش ف ي هذا ما ينصر الذي ينصر على اليهود على ينصر ان نرجع ونعاود سيره اسلافنا رضوان الله ت عليهم ا ى ع ل عند ذلك ت ف ج ع ا ل ي ن أ امجادنا ما هذا الكلام الذي اقول الان كلام العاجز انا عاجز نحن عجزه قد تعربد في, في امتنا من اقصاها الى ادنى تعربد كما تشاء اليهود يعربدون كما يشاءون ولكن نحن الاذله نحن الذين ضربت علينا الزله والمسكنه اليوم نحن الان الذين تفجى اسرائيل صباحا مساء ف ق ب ت آ ذ ا ن ن ا من ك ث ر ة ما نسمع من ترجي إ س ر ا ئ ي ل أ ن ترضى ولكن هي ما ترضى ا ل آ ن ن ع م أ م ا آ ب ا ؤ ن ا و إ ع د ا د ن ا ما كانوا هكذا وهذا الكلام الذي أ ق و ل لكم ما ينصرنا ما نحن ا ل آ ن لسنا اسود نصير اسودا حينما نصير و ا م ة ق و ي ة نصنع اسلحتنا ب أ ي د ي ن ا ونزرع غذاءنا ب أ ي د ي ن ا وننسج كساءنا ب أ ي د ي ن ا ونعمل ما نحتاج ه ح ت اليه ج إ في حياتنا ب أ ي د ي ن ا ونصير أ م ه قائمه على اقدامها بين امم العالم المتحضر المتقدم ر ا ل اليوم عند ذلك يمكن أن نقول والله يمكن بدأنا باليقظة. نعم. فلا تتخدروا. تفرحوا. تقولوا والله ف إ ذ ا ا ل أ ع د ا ء نوعان ت اعداء ت أ تؤمن خيانتهم و أ ع د ا ء لا تؤمن خيانتهم هذا الذي لا تؤمن خيانته لا تجوز ا ل ا س ت ع ا ن ة به كثير من الناس يعرف بالنفاق ي ع ر ف والخسل يعرف ب ا ل خ د ا ع من الكفار هذا ما يؤمن جانبه ما يجوز لنا أ ن نستعين به أ م ا إ ذ ا كانت كافه مما تؤمن خيانته قال بمطلقا قال الاستعانته هكذا يجوز بشرط يجوز لنا أ ن نستعين بالكفار إ ذ ا كنا ب ح ا ج ة إ ل ي ه م و ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بين الفقهاء يجوز نستعين لنا أن بشرط ا ا ل ك ف ر ب لو انضمت فرقتا الكفر الذين يحاربوننا والذين استعنا بهم لو اجتمعوا علينا لقاومناهم يعني ان, أن عددنا قد بلغ أ ل ف مقاتل وعدد عدونا أ ل ف مقاتل واستعن ى ب خ م س م ا ئ ة يجوز ل أ ن المسلم يجب علينا نصمد ان ي نصمد هذا المسلم في الماضي في في الماضي نعم أما المسلم اليوم الف مليون كذا يهودي ت د و ن ل ه جميعا ي ه و ي ا ل و ا ل لا لآلاف ا ح د م ن ا ل ل م م س ي ن المسلم ا ل ذ ي في ذكر ا ل ق ر آ ن المسلم ك ر ي ا ل م كان في ب د ا ي ة ا ل إ س ل ا م ا ل و ا ح د ي ص م د بعد للعشرة ذلك نسخ هذا نسخ لان خفف الله عنكم وعلم أ ن فيكم ضعفا ف إ ن يكن منكم م ئ ة ص ا ب ر ة يغلب مائتين الواحد يصمد اثنين ف إ ذ ا كنا أ ل ف ا وكان عدد أ ع د ا ئ ن ا أ ل ف استعن ب خ م س م ا ئ ة قال يصح ل أ ن ه م لو انضموا معا وصاروا أ ل ف ا و خ م س م ا ئ ة نستطيع أ ن نقاومهم المسلم لا يجوز لو ان يفر أ م ا م كافرين ألف ما يفر أ م ا م أ ل ف خ م س م ئ ة أ م الف أ ث م ا ن م ا ئ ة أ ل ف ت س ع م ا ئ ة ما يجوز و إ ذ ا فر يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم ا ل أ د ب ا ر ومن يولهم يومئذ ذبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى ف ئ ة فقد باء بغضب من الله و م أ و ا ه جهنم وبئس المصير ما نظام امتنا اما اعظم من حينما الاحكام عندنا على كيفنا هذا نظام الله تعالى في القتال وهكذا كانت اثافنا رضوان الله تعالى بل اثبت التاريخ ان أمتنا هذا الواجب أما كيف كان الواقع كان الواقع على عليه يشرع الأحكام يشرعها ولكن بل الله كيف بكثير في شيرة هذا على مستوى العاجز فينا على المستوى الذي يمكن ان يتحقق في كل فرد من الافراد واما ما وراء هذا فحينما طلب من عمر بن الخطاب ان يرسل ا ر ب ع ة الاف مقاتل ارسل اربعه ة اربعة قال بأربعة, أربعة أربعة باربعة الاف خارج بن الوليد كان يعمل ما لا يعمله الجيش كله كان إ ذ ا هزم الجيش ي د خ ل خالد في ا ل م ع ر ك ة فيكشف الجيش المتقدم كله واحد لكن يعمل عملا الف حينما قامت معارك ا ل م ع ا ا ر ك ل ق ا د س ي ة كم كان عدد المسلمين ك ما ك ن عدد ا ل م س ل م ي ن كان ع د د الف م س ل رجلا الاكثر الروايات بينما عدلهم الفرد ما يزيد عن مئه وخمسين الف مقاتل لما كانت معارك معركه المعته اللي خرج بها ثلاث آ ل ا ف مسلم من أ ج ل الحرب ما خرجوا لم ف ت ح بلاد ل ا ر و وأنا ما يخطب ببالي أ ب د ا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهم ي س ت ح بلاد الرومان و إ ن م ا أ ر ا د رسول ان ل ل صلى الله ه عليه وسلم أن ينذر د و ل ة الرومان و أ ن يقول لها إ ن هذه ا ل أ م ة التي بعثت ما تخيفها ا ل أ ع د ا د ولا ترهبها الحصون وانها ل ترهبها القلاع و أ تمضي ب أ م ر الله تعالى و أ ن الذي يحاولها لا يحاول ناسا من قبيل ما كان يعرف ب ا ل أ م م ا ل أ خ ر ى و إ ن م ا يحاول ناسا أ ج د ه م الله تعالى بقدره فهو يحاول قدرا ولا يحاول بشرا ثلاث آلاف بعثهم آلاف ليطرقوا دولة الرومان وليقول لهم ألف مقاتل أعد لهم الرومان من أجل قتالهم انتبهوا ها أتينا قتال ثلاث آلاف أعد مئة من من رجل قد طبعا هم يعني عارفين ان هذا الذي جاء ليموت ما يموت س ه و ل ة وكل انسان الان يريد ان يموت يقاتل ي م و ت ما يموت س ه و ل ة ولا يموت بقتل رجل واحد يقتل عشرة ر مئة م ب الفا ي ق ت أ ل م ع ذلك يموت طبعا سيموت في النهايه ولذلك اوتح له الفرار لفر كما فرت جيوشنا في معارك ك ث ي ر ة مخازن امتنا في التاريخ معاصر لان ا م و ظ ف ما ذهب من اجل غايه ولا ذهب من اجل رايه يريد نصرها ولا في عنده ع ق ي د ة قام من اجلها ولذلك بكل س ه و ل ة يفر ويهزم بكل سهولة اما ذ ا ك ذهب بيده ت م ر ا ت تحول بينه وبين ا ل ج ن ة يلقيها ويقذف بنفسه الى الموت من ما م أن ينتقل أجل إلى الحياة الآخرة ي هذا ما يموت له مئة ألف وكان ت بسهولة ولدى مقاتل وراء ا ل م ئ ة أ ل ف أ ع د ا د ه ا ئ ل ة من أ ج ل التموين ومن أ ج ل ا ل خ د م ة و ي بعض الروايات اعد لهم حوالي مائه وخمسين أ ل ف مقاتل مع من كان معهم ممن يسير أ م ر المعركه ة لنفرض أن ذ ه فيها الأعداد كان فيها مبالغة لكن ا ل أ ع د ا د التي خرجت قطعا كانت تعد بعشرات ا ل آ ل ا ف من أ ج ل م ج ا ب ه ة ث ل ا ث آ ل ا ف مسلم ف اذا انضمت فرقتا الكفر وبلغ المجموع بلغ المجموع الفين م م ج و ع أ ل وكنا الفا يجوزنا أ ن نستعين لكن كان عددنا أ ل ف ا وعدد أ ع د ا ئ ن ا أ ل ف ما يجوزنا أ ن نستعين ب أ ل ف ومائتين ما يجوز ل أ ن ه لو انضمت في القتال ك ف ر في هذه ا ل ح ا ل ة ما كلفنا الله تعالى بالثبات أ م ا م ه م معنى ذلك أ ن ه امن ا ل ط ا ق ة ا ل إ ن س ا ن ي ة ا ل ع ا د ي ة واحد يصمد الاثنين واحد يصمد الاثنين ولا يكلفه الله ما وراء هذا فقال يجوز أ ن نستعين بالمشركين بشرطين ب ا ل ك ف ر ا الشرط ا ل أ و ل أ ن ي ك و ن ممن ت ؤ م ن خيانتهم والشرط الثاني أ ن يكونوا بحيث لو انضمت في القتال ك ف ر ي لقاومناهم بهذين الشرطين يجوز أ ن نستعين بالكفار إذن إسلامي الذي يستعان、به. نعم وبالنسبة للمراهقين ما هو الذي بلغ 15 سنة أو 16 سنة كما يقال عنه سيده يقال اليوم هذا غير به المراهق هو هذا ما ما كما الصرع بلغ أو عندنا في ا ل إ س ل ا م المراهق والذي قارب ا ل ب هو الذي قارب البلوغ عشر م ر ه ع سنوات حد على ش ر عاما يعني ع وشك البلوغ هذا هو المراهق هل يجوز ا ل ا س ت ع ا ن ة به نعم اذا كان قويا يستطيع ان يصمد يجوز ا ل ا س ت ع ا ن ة به نعم بالنسبه ة للأمير ذ ا ا ب للامير ن س ب ة ل ن بالنسبة ة ل أ والسلاح كيف يكون التسليح, كيف يكون التسليح؟ المؤمن يخرج ليقاتل كما ذكرنا قبل قليل ليس من أ ج ل ا ل و ظ ي ف ة أ و المنصب هذا ما عرف في أ م تاريخ ن في ت ا أ م ت ن ا ما عرف أ ص ح ا ب النبي عليه الصلاه والسلام وبعض الناس الذين لا يملكون ك ذ ا ي أ خ ذ و ا من سهم ا ل ز ك ا ة و في سبيل الله هذا السهم للغزاه قطعا باتفاق ا ل ف ق ر ا ء يصرف و ا لمن يريد ان يغزو ا في سبيل الله طيب يبذل هذا ما عنده والناس ما عنده تنعمل؟ قال أمير المؤمنين, قال أمير المؤمنين أن الأهبة والسلاح ومن ماله إذا كان عنده مال من ماله عنده من يبذل من بيت المال ومن ماله كتسليح الجيوش اليوم يعني هذا الشيء مازال موجودا هناك اناس أ غ ن ي ا ء يتبرعون ل ل د و ل ة في مبالغ من أ ج ل تسليح الجيش والدوله تنفق من بيت المال فيما لو كان بيت المال كان لو قائمه من أ ج ل تسليح الجيوش وهذا شيء طبيعي طيب نحن يجوز لنا أ ن نستعين بالكفار طبعا ا ل ك ا ت ر حينما يخرج معنا قد يخرج من ع ا براتب ايضا وقد يخرج وقد معنا من غير راتب م م كثير ن ك من الناس الذميين النصارى الذين عاشوا في ا ل د و ل ة الاسلاميه ة كثير م ن من م كان يعين المسلمين بدون مقابل للمصلحه خاصه مصلحة. لكن ليس من الشرط ان تكون ا ل م ص ل ح ة في المال هناك مصالح ك ث ي ر ة هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل ك ا ت ر يجوز لنا ان ن س ت أ ج ر ه ب ا ل ش ر و ط التي ذكرناها طيب هل المسلم؟ يجوزنا ان نستأجر نحن ن ج ه د ج ي ش ان ا ل آ ن ج ه نعمل جيشا للغزو هذا ليس فرض عين هذا ليس فرض عين على ي ن ع كل مسلم ق لاعداء ن ل في بلادهم مثلا نريد ن نعمل جيشا هل يجوزنا أ ن ن س ت أ ج ر مسلما للغزو قال لا لا يصح استئجار مسلمين للجهاد ل ي ش ق ا ل لي أ ن ه لو جاهد يقع الجهاد عنه هو مكلف بالجهاد. هو مكلفون بالجهاد وبناء على هذا حينما يجاهد يكون جهاده عنه يعني كالذي ي أنه ص ل ي ص ل ان ة ا ل ا ف ل لو ة ص ل ى ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة تقع عن غيرها ومكلف ومكلف بالجهاد فلو ا س ت أ ج ر ت وانا لماذا ا س ت أ ج ر ه إ ن جاهد س ي ض ع جهاده عنه بناء على ذلك ما يصح ان ا س ت أ ج ر ه من أ ج ل الجهاد طيب هذا يعني ايضا يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان نحن حينما نريد أ ن نعمل جيوشا ن ظ ا م ي ة لليوم لابد أ ن نعطي الناس ر و ا ك ب ه وهذا وجد منذ زمن بعيد في الدوله ة الإسلامية ف ذ الاسلاميه ا ك ل م يعني ن ب ا ل ب ة م ن أن يريد ي ج ه الله د في سبيل الله تعالى ت ب ر ع ع ا ما ن ط أجرى على جهاده ولكن إذا قال أنا اليوم ما أجاهد إلا إذا أخذت عنده زوجة تريد أن تأكل تريد أن جهاده زوجة راكبا تريد تريد على عنده تعيش ولكن قال اليوم إلا إذا ما إذا ي عنده ي ع ن أ و ل ا د يريد أ ن ي أ ك ل و ا ي ر ي د أ ن يعيشوا عنده أ ه ل مسؤول عن نفقتهم كيف يعيش لابد له من أن يجري عليه رزق ل ان بد له م أن يجري عليه رزق هذا في الجيش ه ذ اما في الجيش أ لو صارت ا ل م ع ر ك ة الان دخل ل ل أ ع د د ا ا ء ب ا دخل ا ل أ ع د ا ء بلادنا واحتجنا إ ل ى الناس هل نعطيهم مال لا هذا الحكم ما زال قائما هذا الحكم ما زال قائما حتى ا ل آ ن يجب عليه أ ن يقاتل و أ ن يدافع عن أ ر ض ه بدون مقابل الجهاز صار متعينا عليه ما يحتج... إذا هذا كان عندنا مال وأردنا نعطينا مانع ما يمنعه من آن؟ لكن لا يجوز له أن يقول أنا ما أقاتل حتى راسبا وجرة لأن الأعداء أخذوا ديارنا لكن أن من يمنع من أن لأن نعم يعطى أعطى قد أم له يقول يجوز وجرة حتى ف إ ذ ا لا يصح استئجار مسلمين في بجهاد ل الله, تعالى مبلغ من الله, تعالى الله تعالى وقع عنه ما يصح أ ن ي أ خ ذ عليه المال طيب إ لما ا يكونوا في المعركه ه ؤ ل ا الذين يخرجون للجهاد في سبيله ل ولا راتب لهم ذهبوا للجهاد سبيل ل ه ذهبوا راتب ا في ولا راتب لهم هم تطوعوا متطوعين قلناهم نريد ح ن ن ان نعمل جيش الجهاد في سبيل الله وجاء اناس ارادوا ان يجاهدوا من اين ياخذون المال أخذوه بدون ق ت او ل أ كانت أ خ ذ ت ب و ا س ط ة القتال لابد أ ن ي أ خ ذ المقاتلون جزءا من هذه الغنائم على تفصيل وصور م ت ع د د ة بينما إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يمشي على رجله أ و كان يقاتل على فرس هناك هل استئجاره؟ معنا نعم بالتفصيل الزمي كثيرة صور سوف يجوز تأتي وقلنا يجوز استئجاره إ ن قاتل بدون راتب ل م ص ل ح عنده مصالح ثانيه ة بواسطة من الممكن وإذا قال أنا ما أخرج إلا المال أنا لنا أن ن وإذا قال إلا قال يجوز أخرج أ ر ج س ت يصح استئجاره ذ من ي ا ل ك ل الممكن إ ا هو الذي وعندنا قول الذي الإمام أن في الزمن الماضي حينما يستأجره ضعيف غير يجوزه يستأجره في حتى أن ا الناس التقصير الذي هذا أدرت. فيما ا ن يخرجون منفردين للغزو على أول في ذكرته أدرت ك في طيب اذا ل المض ز م ن طيب إ خرج الناس للقتال سيجابهون أ ث ن ا ء المعارك أ ص ن ا ف ا م ت ع د د ة من البشر قد يجابه ا ل إ ن س ا ن عدوا لا قرابه ة ب ي و بينه وبينه وبينه عدواً قرابة بعيدة يجابه بينه وبينه قرابة يجابه أخاه قد يجابه、أباه. قد قريبة قد قد أباه توجد وكل هذا وقع ويقع وسيقع و أ ص ح ا ب المبادئ اليوم الضاله حتى يقتل بعضهم بعضا يقتل أ ب و ابنه ولا اشكاله في هذا من اجل مبدئه يعني هذا الشيء يتكرر في كل زمان وفي كل مكان هذا هي الشيء كل كل الإسلام يتكرر أحكام أن ولقي قريبا يقتله الغازي في سبيل الله تعالى أ ن يقتل قريبا له كافرا لانه إ ذ ا قتله ربما تدفعه الشفقه ة الندامة إلى ذ ا ا ل آ ن في ح الندامه ة الثورة والغضب طبعا جاهد يعمل أعصابه ليس م هو في حالة ك العاصفة الجامحة للإنسان و ربما بعد أ ن يقتل هذا يندم والندم هذا ربما يؤثر على سلوكه في حياته ا ل إ س ل ا م ي ة ربما يؤثر في بعض الحالات على معتقده ربما يعني ما نقول نحن يقع لكنه ربما يقع نعم فقال إ ذ ا لقي ا ل إ ن س ا ن قريبا له كافرا يكره له قتله وتزداد هذه الكراهه كلما زادت ا ل ق ر ب ة فإذا كان غير محرم يكره ك ر ا ه ة من نوع معين و إ ذ ا كان محرما تكون ا ل ك ر ا ه ة أ ش د ومن نوع آ خ ر لكن هل هذا دائما يعني ر ق ي كافرا فلا يقتله لما ذكرنا ا النبي عليه الصلاة والسلام حينما طلب عبد الله بن أبي أن يقتل أبا لم يرضى النبي ونحن والسلام نعلم عليه طلب يقتل أبي الصلاة والسلام كان ك أ ن يقتل الرجل اباه ليس ب ا ل أ م ر السهل هذا. هذا ليس بالامر ل ل س حالة الغضب ا ن السهل ا ل ا ن ن بعد النبي ثوب يعمل ذلك ماذا يعمل؟ يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى عودي له والسلام أعطى وأعطاه أحمر خلاق اخذ عمر فرحان فلما خرج قال له الناس ما سمعت ماذا م قال النبي عليه الصلاه خلاقه الله لهذا الدين لا دين له. الدين. عمر عمر بخطاب والسلام ا ق ف ر ل ل س ا قال يا رسول السوب سامح الله أنت قلت لك كذا ايضا عطيتني فكيف ؟ يستفسر يخاف فقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما أ ع ط ي ت اياك اي اي اي اي اي لتلبسه ف أ خ ذ ه عمر ودفعه ل أ خ له مشرك دفعه وحدود في في فيها فلان فلان نعم الشرع تعالى معنى له لكنه مهما منها الله تستاهلوا هل هذا لأخ حاول يتحلل لا لكن الإنسان يقول يقول أن أن أخي مشرك مشرك لكنه في رابطة في رابطة في ما ما ما رابطة إنسان ضوابط أ ب ي ما يقول فلان أ م ي لا يمكن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام استاذن ربه في ز ي ا ر ة قبر أ م ي في صحيح مسلم ف أ ذ ن الله تعالى له واستاذنه في ا ل ش ف ا ع ة ف أ ب ى وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر أمه مثل ويعني حدث ذ امه لكثير ن فالنبي الصحابة ل ي ع الصلاة والسلام كان أحكم الحكماء ينظر إلى المدى البعيد لأن عبد الله أباه إلى لأن قتل معلش أحكم ينظر بن أبي عبد ما نشك في إ ي م ا ن عبد الله بن أ ب ي قطعا سيقتل أ ب ا ه لو قاله رسول الله أ ق ت ل ه وهو قال ي اخشى رسول الله أ إ ن قتله رجل غيري الا、أفبر. معناها ل ل ر ج ا ل يخدع نتة ولا يخدع الآخرين وهذا هو الرجل. الرجل هو الذي يظهر ب ا ط ن ه ه و ي ظ ر سريرته ما ينافع ما يداهن يبذب يقول أي قتل هذا ما ما ما أتعلم صحيح هذا الكلام واحد وأنا صحيح قال ربما قتله رجل مسلم فلا أ س ت ط ي ع أن أصبر أ ن ان أقتله يا طيب إذا ك ت م اصبر ت ل م انا ذ ا لا ل يقبر؟ أ ه قتل أ ب لو قتل و ع د اقتلك لما لأنه تأثر إذا سيغضب أباه أنه قتل أمره أن أباه فالنبي البعيد الصلاة والسلام المدى عليه إلى لو قتل يقتل أبا فقتله هل ينظر ترى ت و مرجوحة ن نفسه كنفسه الآن؟ ما ندري ما ندري في التي يمكن أن في ما ما الاحتمالات التي عقلا تقع نبي ع ل ي ه و ع ا د ة ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نهاه عن هذا وكان أ ح ك م الحكماء وسلم وهنا إذا لقيت قريبا أسيرا ل أ س ر ك م في ل هذا ن الأسرة ما يجب علينا قتلهم بل فيه المؤمنين أمير أربع يتخيروا فيهم يجب بين أمور سنذكرها إ ن شاء الله ف إ ذ ا ما يغفره م ط ل ق ا دائما قال لا قال إ ل ا أ ن يسمعه ي س ب الله أ و رسوله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا س م ع ه يلج في الكفر هذا الذي ي س ب الله و ي س ب رسوله ليس كافرا ع د ي ا ك ا ف ر كافرا كافرا م ا يتحقق ب أ ن ي س ب الله تعالى أ و ي س ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعند ا ل إ م ا م اظن أحمد أو الامام مالك لو أمن رجل ان رجلا سب الله تعالى ما تقبل توبته هذا ل و كان مسلم و تب الله ا ر ت د عند جمهور الفقهاء تقبل توبته لكن قال ما تقبل توبته ابدا لانه اتى ب ج ر ي م ة لا تغتفر الله يغفر له بينه وبين الله إن حسنا التوبته معلش الله يغفر له لكن نحن في الدنيا عمل عملا لا يمكن ا ل ت س ا ه ل فيه نهائيا هذا إ ذ ا كان مسلم فما بالك إ ذ ا كان كافرا و ي ت ح ذ ى في كفره فيشتم الله تعالى ويشتم النبي ل تعالى ل ه يشتم ا أو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال في هذه ا ل ح ا ل ة يجوز له قتله نعم ويحرم قتل الصبي الصغير هذا كلام دخلنا الآن في المعركة وأحكام القتل بدأ في ما يقتل قريبا له إ ل ا إ ذ ا سمعه يسب الله تعالى ورسوله كذلك الصبي الصغير ما يقتل الصبي الصغير ل أ ن ه ليس مكلفا ولا يقتل المجنون ل أ ن ه أ ي ض ا ليس مكلفا ولا يعمل ما يعمله يعقلك عنه التكليف ولا يقتل م ر أ ة ولا يقتل خنثى م ش ك ل ة الخنثى تلات انواع في خنثى تظهر رجولته يعني يبين أ ن ه رجل في خنثى يبين أ ن ه أ ن ث ى وفي خنثى مشكل ما يتضح, ما يتضح لا ذكر ولا أ ن ث ى فالخنثى اذا تبين أ ن ه ا م ر أ ة ي أ خ ذ حكم النساء و إ ذ ا تبين أ ن ه رجل ي أ خ ذ حكم الرجال و إ ذ ا كان مشكلا ق ا ل يعامل ب ا ل أ س و أ من حالتي فيعتبر ا م ر أ ة ولا يقتل من قبيل الاحتياط بالنسبه ة للرجال ذ ا ا ب للرجال ن س ب ة ل والمجنون ل ص ب ي و ا م أ ة والخنثة بالنسبة ل ل ر قال كل رجلين يقتل ق الراهب يقتل الفقن ويقتل ا ل أ ج ي ر الذي ي س ت أ ج ر في المعركه ويقتل الشيخ الكبير العاجل الفاني يعني يستفاد ع ن ي ي من عقله وحكمته وتدبيره طبعا هذا القتل متى ه ذ اثناء أ المعركه هذا ما يتكلم عن ل الاسرى ما يجري أ ث ن ا ء ا ل م ع ر ك ة نعم يحلوا ق ت ل ي ما يجب يجوز ذو قتله قتله جاهز ش ر ي ع ة ا ل م ع ر ك ة الان تطبق التشريع في ح ا ل ة السلم شيء التشريع في حالة الحرب شيء الحرب آخر في وكان هذا النظام في الماضي وما زال موجودا حتى ا ل آ ن الدول في ح ا ل ة الحرب تعلق الدستور وفعلا ا ل أ ح ك ا م ا ل ع ر ف ي ة حاله طوارئ كل شيء في ا ل ا م ة يتغير فنحن ا ل آ ن في ح ا ل ة الحرب, الحرب. يجوز ه أن يقتله ق ان ل يجوزه أ يقتله لكن هل هو واجب لا سياتي معنا أ ح ك ا م أ خ ر ى للناس قد يحل و قتل و الراهب و ا ل أ ج ي ر والرجل الكبير الشيخ العاجز و ا ل أ ع م ى والزمن ولو كانوا لا قتال فيهم ولو كانوا أ ي ض ا لا ر أ ي لهم يعني هم الكبير قد يستفاد ب ر أ ي ه قال ولو لم يكن له ر أ ي ما دام رجلا يمكن أ ن يستفاد منه في حاله من ا ل أ ح و ا ل فيجوز قتله نعم وإذا قتل فإنه نساؤه سنتخلم عنها إن سيدنا على وعلى لم أحكام القادم محمد وسلم وإذا وإذا وصحبه شاء الله الدرس الله قتل تسترق يقتل فله صلى آله في أخرى